ا ل و نواصل ج ه الثاني حالا ا ل يبدأ ق ر ا ء ة في كلام شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله إ ل ى أ ن قال و ع ب ا د ة الله وحده لا شريك له هي أ ص ل الدين وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل و أ ن ز ل به الكتب قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال كل الله بعثنا أن في أمة وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أ م ت ه حتى قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أ ج ع ل ت ن ي لله ندا ل ن عن ص ا اتخذوا بيائهم مساجد ر قبور ى يحذر ما فعلوا و ق اللهم ا ل لا تجعل قبري وثنا يعبد وقال لا تتخذوا قبري عيدا ولا ب و ت ك م قبورا وصلوا علي ف إ ن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم هامش تخريجها ولهذا أنه عندها انظر كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة أئمة لشرح يشرع فتح في على على وذلك ل أ ن من أ ك ب ر أ س ب ا ب ع ب ا د ة ا ل أ و ث ا ن تعظيم القبور واتفق العلماء من السلف أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه ة أ ن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره انه ل ب ي صلى ل ل ا عليه عند وسلم لا يتمسح ولا يقبلها لأنه إنما يكون لأركان بيت الله فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق كل هذا لتحقيق التوحيد يتمسح يكون بيت يشبه بيت ببيت قبره أنه بحجرته هذا إنما الذي هو أ ص ل الدين و ر أ س ه الذي لا يقبل الله عملا الا به ولا يغفر لمن تركه كما قال تعالى إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولهذا م ن يشرك ب ا ل فقد افترى إثما عظيما و ل كانت ك ل م ة التوحيد أ ف ض ل الكلام واعظمه ف أ ع ظ م آية في القرآن ايه ل ق ر آ آ ن ة الكرسي ا ل ل لا إله إنا هو الحي القيوم إنا هو وقال و الله صلى عليه ل س من م كان آ خ ر كلامه من الدنيا لا إله إن اله ل دخل الا ج أخرجه ن ة أبو د و د في ا ل س ن ن رقم ث ل ا آلاف مائة ث ة وستة و عشر أ ح م دخل في في المسند في الجزء ا ل ا م مائة س صفحة و ث الجنه ث ث ة و ا والحاكم في المستدرك ا ث ي في في ن ل ز ء الأول ثلاثمائة وواحد و صفحة م خ س ي وصححه ووفقه الذهبي من حديث معاذ والإله حديث من هو الذي ي أ ل ه القلب ع ب ا د ة له و ا س ت ع ا ن ة به ورجاء له ومحبة و م ح ب ة وخشيه ة وإجلالا ا ن ت ى هامش ا ل و ص ي ة ا ل ك ب ر ى ل ل ح ا ف صفحة ظ ابن ا تيمية 35 و36 و56 و48 و ق ل ا ل ل القيم رحمه الله تعالى وأما الشرك فهو نوعان أكبر وأصعر فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة ع نوعان وأصعر ا وأما م من رحمه ة منه يغفره أكبر فهو وهو أ ن يتخذ من دون الله ل د ا يحبه كما يحب الله بل أ ك ث ر ه م يحبون آ ل ه ت ه م اعظم من م ح ب ة الله ويغضبون ل م ن ت ق ص معبوديهم من المشايخ أ ع ظ م مما يغضبون إذا إلى هذا انتقص العالمين شاهدنا وغيرنا جهرة أنه باب حاجته إلى الله وهاكلا كان عباد الأصنام نحن منه ويزعمون أنه عنده وقد أحد رب جهرة وشفيعه سواء وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آ ل ه ت ه م من الحجر والبشر قال ليقربونا الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا الله يحكو بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار إلى يختلفون يتخلص دونه نعبدهم بينهم هم فيه يهدي هو هذا عن أعز يحكو من إن إن من من وما من بل ما أ ع ز مما يعادي من أ ن ك ر ه والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أ ن آ ل ه ت ه م تشفع لهم عند الله وهذا عين الشرك وقد أ ن ك ر الله عليهم ذلك في كتابه و أ ب ط ل ه و أ خ ب ر أ ن ا ل ش ف ا ع ة كلها له وذكر قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال د ر ة في السماوات ولا في ا ل أ ر ض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم م من ض ه ي ر ولا تنفع ا ل ش ف ا ع ة عنده إ ل ا لمن أ ذ ن له ثم قال و ا ل ق ر آ ن مملوء من أ م ث ا ل ه ا ولكن أ ك ث ر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا وهذا هو الذي يحول بين القلب وفهم القران آ ن ك م قال عمر ب الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام إذا الإسلام لا الجاهلية رضي عرى عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف في عنه تنقض نشأ من وهذا ل أ ن ه لم يعرف الشرك وما عابه ا ل ق ر آ ن وذمه فوقع فيه و أ ق ر ه وهو لا يعرف أ ن ه الذي كان عليه أهل اهل ل ج ا ي ة فتنقض بذلك عرى الجاهليه إ س سنة والسنة ل المعروف والمنكر والبدعة ل ا منكرا معروفا م ويعود ويكفر بدعة ر ل بنحض ل التوحيد ويبدع بمتابعة الرسول صلى ل ل إ ي وتجريد ويبدع م بمتابعة ا ا ن ع وسلم و م ف ا ر ق ة ا ل أ ه و ا ء والبدع ومن له ب ص ي ر ة وقلب حي يرى ذلك عيانا والله المستعان ثم قال واما أ م الأصدر الرياء والحلف بغير الله وقوله هذا وقوله فكيسير بغير ن ل ل ه ومنك و ن أ ا ب ا ل ل ه وبك و م ا لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا أنت لم يكن يكون وأنا كذا وكذا وقد يكون شركا وأنت وقد أنت أ ك ب ر بحسب حال قائله ومقصده قلت فلما قال وقد يكون أ ك ب ر أ خ ذ يبين انواع الاكبر فقال ومن أ ن و انواعه ع ه طلب الحوائج ا ل ل ت وإضافة والتوجه إ ل ي ه م وهذا أ ص ل شرك العالم ف إ ن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث الله وهذا من جهله بالشافع والمشفوع الله تعالى لا يشفع عنده إلا بإذنه والله لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد فجاء هذا المشرك سأله غيره به بإذنه له جهله عنده عنده لإذنه لإذنه أو أن لم يجعل لإذنه عند من فإن يشفع يشفع بسبب يمنع ا ل إ ذ ن والميت محتاج إ ل ى من يدعو له كما أ و ص ا ن ا النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل أوثانا نترحم المشركون بين دينه تعبد وتغيير والمغفرة وزاروهم زيارة قبورهم الشرك عليهم لهم فجمعوا بالمعبود العافية فعكس العبادة وجعلوا هذا و م ع ا د ا ت أ ه ل التوحيد ونسبتهم إ ل ى التنقص ب ا ل أ م و ا ت وهم قد انتقصوا الخالق بالشرك و أ و ل ي ا ء ه الموحدين ب ذ ن ه م و م ع ا د ا ت ه م وتنقصوا من أ ش ر ك و ا به غ ا ي ة التنقص إ ذ ظنوا أ ن ه م راضون منهم بهذا و أ ن ه م أ م ر و ه م وهؤلاء أ ع د ا ء الرسل في كل زمان ومكان وما أ ك ث ر المستجيبين لهم م ولله در خليله ه در ر ي إ ب ا حذ ي ق وجنوني ل و وبني أ ن نعبد ا ل أ ص ن ا م رب إ ن ه ن أ ض ل ل ن كثيرا من الناس وما ن ج ى من شرك هذا الشرك ا ل أ ك ب ر إ ل ا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إ ل ى الله انتهى ف ر ح م ة الله ومرضاته على هذا الشيخ ما أ ح س ن بيانه و أ و ض ح ه فبطل ق د صرح أ ن هذا هو ما افتراه عليه المشركون وهذا الذي ذكره هو الذي عمت به البلوى في كثير من الأمصار في الأمصار من هذه ا ل أ ع ص ا ر وهو الشرك ا ل أ ك ب ر والذنب الذي لا يغفر إ ل ا أ ن يتاب منه قبل الوفاه ة وقال ر ح م الله في الكافية الشافية شعرا والشرك فهو توسل الزلفى من الرب العظيم الشامي بعبادة المخلوق من حجر ومن بشر ومن قبر ومن أوثاني ومنها أيضا توسل فهو مقصوده في بشر حجر قبر ومن ومن ومن من من والشرك فاحذره ظاهر ذا ا ل فشرك قال س ليس م ب ق ب ل غ في ر للرحمن ا اتخاذ ن الند وهو أ ك الاقناع ن من حجر ومن إنسان ثم كمحبة حجر ويحبه يرجوه يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ا د ي ن ا ا ل ل في إ ق قال شيخ ا ل إ س ل ا م من دعا علي بن أ ب ي طالب فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر وقال أ ي ض ا من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم و ي س أ ل ه م ويتوكل عليهم كفر إ ج م ا ع ا وقال العلامه في الكافيه إ ل ايضا محظ ت ش ب ه لهم بالله وهو فأقبح البهتاني وقال فأقبح ب ع ش و خ ن هامش المؤرخ الأديب النحوي أبو بكر حسين بن غنام الأحسائي بكر أبو حسين بن المتوفى س ن ة خمس ومئتين وعشرين و أ ل ف هجرية ع ن و ا ن الورى م ج جزء د ا ل أ ل صفحة、311. نفوس وراء الا القليل ركونها إ ل ى الغي لا يلفي لدين حنينها فسر ربك التثبيت أ ي موحد فانت على السمحاء باد يقينها وغيرك في بيد الضلاله سائر وليس له إ ل ا القبور يدينها وقال إسماعيل الأمير الصنعان الله تعالى محمد رحمه بن الاصل الرابع ان المشركين الذين بعث الله الرسل إ ل ي ه م يقرون أ ن الله خلقهم ولئن س أ ل ت ه م من خلقهم ليقولن الله خلق م من خلق السماوات والأرض خلقهن العزيز العليم وبأنه الرازق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وأنه الذي يملك السمع نخلقهن وبأنه وأنه وأنه خلق يخرج ويخرج والأرض ليقول العزيز الرازق الذي الحي الحي الذي إلى الأرض الذي والأبصار والأفئدة يدبر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 قل من بيده ملكوت كل فانا تسحرون وهذا فرعون مع علوه في كفره ودعواه أ ق ب ح د ع و ة ونطقه ب ا ل ك ل م ة الشنعاء يقول الله في حقه حاكيا عن موسى عليه إبليس حقه موسى السماوات والأرض وقال الله السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء ما إلا رب السماوات والأرض بصائر عن إني أخاف الله رب رب ربي بما أخاف وقال ر ب أ ن ظ ر ن ي وكل مشرك م ط ر ب أ ن الله خالق وخالق السماوات و ا ل أ ر ض و ر ب ه ن وربما فيهما ورازقهم ولذا تحتج عليهم الرسل بقولهم أ ف م ي ي خ ل ق ك م ن ل ا يخلق, يخلق و بقولهم إ ن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذ بابا ولو ي ج ت م ع و ا ل ه ا ل آ ي ة والمشركون مقرون بذلك لا ينكرونه ا ل أ ص ل الخامس أ ن ا ل ع ب ا د ة أ ق ص ى باب الخضوع والتذلل ولم تستعمل إ ل ا في الخضوع لله ل أ ن ه مولي اعظم النعم حقيق ب أ ق ص ى غ ا ي ة الخضوع كما في الكشاف كلمته ثم جميع والمراد معناها مجرد العبادة وأساسها التوحيد لله الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل وهي لا إلا الله والمراد اعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان ومعناها في تفيده وهي لله إله إن رأس دعت إ ف ر ا د الله ب ا ل ع ب ا د ة و ا ل إ ل ه ي ة والنفي و ا ل ب ر ا ء ة من كل معبود دونه وقد علم الكفار هذا المعنى ل أ ن ه م أ ه ل اللسان العربي فقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء、عجب. امتهى هامش تطهير تواترت ا ل أ ح ا د ي ث ب أ ن ه يحرم على النار من قال لا إ ل ه إ ل ا الله ومن شهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله لكن جاءت مقيده ة بالإخلاص واليقين وبموت واليقين ل ي ع ا وكلها مقيدة بالاخلاص ق ي و د ل ل يقولها لا ل ث وأكثر ق ا ا يعرف من إ واليقين ل ا وبموت غ ا ل أ ع ا هؤلاء إنما ل ه ق ل ي د واقتداء ا ب أ م ث ل ه م وهم أقرب ا ل قول الله تعالى المشركين ن من حاكين عن ا س إنا و ج د مقتدون ن آباءنا وإنا ا آثارهم على على أمه و ح ي ن ئ ه م فلا منافاه بين ا ل أ ح ا د ي ث ف إ ن ه إ ذ ا قالها ب إ خ ل ا ص ويقين وما تعلم ى ذلك ا ت ن ع أن تكون سيئاته ر ا ج ح ة على حسناته بل بإخلاص ذنب على النار لأنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على كانت يكن حسناته راجحة إذا تام مصرا ويقين فيحرم هذه في ف إ ن كمال ا ل إ خ ل ا ص ويقينه موجب أ ن يكون الله أ ح ب إ ل ي ه من كل شيء سواه و أ خ و ف عنده من كل شيء فلا يبقى في قلبه يومئذ إ ر ا د ة لما حرم الله ولا ك ر ا ه ة لما أ م ر الله فهذا هو الذي يحرم على النار وإن كان له ذنوب قبل ذلك فهذا الإيمان وهذه التوبة وهذا الإخلاص وهذه المحبة وهذا اليقين والكراهة لا على له قبل ذلك له ذنوب وهذه وهذه يحرم يتركن وإن دنباً إلا م ح ي ع ن ه النهار كما يمح فمن الليل قالها على وجه الكمال المانع ك ل ل ا ا م من الشرك ا ل أ ك ب ر و ا ل أ ص غ ر فهذا غير مصر على ذنب أ ص ل ى فيغفر له ويحرم على النار وإن وجه دون ولم يقاومها من يناقض الحسنات من ميزان الحسنات قالها البطاقة الشرك الأكبر الأصغر بعدها بما لا السيئات بها كما على خلص ذلك به فهذه فيرجح شيء يأتي حديث في وقال رحمه الله تعالى واصل الدين ان يكون الحب لله والبغض لله والموالاه لله والمعاداه لله والعباده لله والاستعانه بالله والخوف من الله والرجاء لله و ا ل إ ع ط ا ء لله والمنع لله وهذا إ ن م ا يكون ب م ت ا ب ع ة رسول الله الذي أ م ر ه أ م ر الله ونهيه نهي الله ومعاداته معاداه الله وطاعته طاعة الله ومعصيته ط م ع ص ي ة لله وصاحب الهوى ي ع م ي ه الهوى ويصمه فلا يستحضر ما لله ورسوله في يطلبه يرضى يغضب يرضى يرضاه ويغضب يغضبه ويكون دين ذلك إذا إذا ذلك ولا يطلبه ولا يرضى لرضى الله ورسوله ولا يغضب لغضب الله ورسوله بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه ويغضب إذا حصل ما يغضبه لهواه بهواه مع ما شبهة ما مع معه أ ن الذي يرضى له ويغضب له هو ا ل س ن ة ف إ ن قدر ان الذي معه دين ا ل إ س ل ا م ولم يكن قصده أ ن يكون الدين كله بل قصد ا ل ح م ي ة لنفسه وطائفته أ و الرياء ليعظم أ و يثنى عليه أ و فعل ذلك ش ج ا ع ة وطبعا أو لغرض من ل لم يكن لله ولم يكن مجاهدا في سبيله قال الله تعالى وما تفرق الَّذِينَ أوتوا الْكِتَابَ إِلَّا الْبَيِّنَةِ د مجاهدا بَعْدِ ن يكن يكن مِنْ ي في ا وَمَا أُوتُوا مَا جَاءَتْهُمُ تَفَرَّقَ وقال م أمروا ا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية و مخلصين له رحمه الله تعالى في منهاج ا ل س ن ة لما ذكر كلام صاحب المنازل هامش الله الهروي عنده أوجه وهو شهادة أن لا إله إن الله له إسماعيل التوحيد ثلاثة الأول العامة لا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا محمد لم ولم ولم أبو وأن أن أحد عبد بن بن توحيد يولد إن علي على يلد يكن هذا هو التوحيد الظاهر الجلي الذي نفى الشرك ا ل أ ع ظ م وعليه ن ص ب ة ا ل ق ب ل ة وبه وجبت الذمه وبه حقنت الدماء والاموال أ م و ل وانفصلت ل ل دار ا ا إ س من كلام المنازل دار الكفر هذا كلام صاحب ذ ك ر بعده ل الإسلام ما فيه ما من الشطح والبدعة ثم قال شيخ الإسلام أما التوحيد الأول الذي ذكره فهو التوحيد الذي ل و وذكر فهو ج جاءت ه فيه ذكره به ي شيخ شيخ ن من ر ما ما أما ا س ثم ونزلت به الكتب وبه بعث الله ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن من الرسل قال تعالى ولقد ا س أ من من أرسلنا من ب ل من رسلنا أجعلنا ك من من و ن الرحمن آلهة ع بعثنا د و وقال ن ت ا ل ولقد ى ب ع في كل أ م ة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم ا ل ل وقد أ خ ب ر الله تعالى عن كل من الرسل مثل نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم أنهم أعبدوا أول أمرت أن أقاتل وأموالهم من النبي الناس مني لقومهم الله إله غيره وهذا وآخرها الله عليه المشهور إله الله قالوها دماءهم بحقها وحسابهم على الله ما لكم وسلم عصموا قالوا قال يقولوا فقد الرسل الحديث الصحيح لا إلا فإذا إلا صلى على وجل دعوة عز في حتى وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أ ي ض ا من نات وقال ه إله إلا الله و و يعلم لا إلا دخل الجنة أن من كان آ خ ر كلامه لا إله إ ل اله ا ل دخل الا ج ن ة و ل كله مملوء ق تحقيق ر آ ن من ه ذ الله ا ت و و ح ي د ا د ع و ة إ ل ي وتعنيق النجاة والفلاح وأقصى ع النجاة ا ا ل س دخل ة في ا ل آ ر ة به و م ع و م أن ا ل ن ا ا س م ت ف ض ل و ن في تحقيقه وحقيقته إخلاص الدين كله إخلاص ل ل ه والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء وهو أ ن تثبت إ ل ه ي ة الحق في قلبك وتنفي إ ل ه ي ة ما سواه فتجمع بين النفي والاثبات إ ث ب ت فتقول فالنفي الفناء هو و لا إله إلا الله ل ا إ هو, الفناء والإثبات هو البقاء وحقيقته أن تفنى بعبادته عن عبادة ما سواه وبمحبته عن محبة ما سواه وبخشيته عن خشية ما سواه وبطاعته سواه البقاء عبادة ما ما ما طاعة ما محبة خشية تفنى أن عن عن عن عن وبموالاته عن م و ا ل ا ت ما سواه وبسؤاله عن سؤال ما سواه و ب ا ل ا س ت ع ا د ة به عن ا ل ا س ت ع ا د ة بما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه وبالتفويض إ ل ي ه عن التفويض الى ما سواه وبالانابه إ ن ب ة إليه ع ل إ ن ا ة إلى ما ا س و و ب اليه ت ح ا ك م إ ل عن ا ل ت ح ا ك م إلى م ا سواه و ب ا ا ل ل ت خ ص م إ ي ه عن التخاصم الى ت خ ا ص م إ ل ما سواه هامش فتحكيم القوانين ا ل و ض ع ي ة صورة بأي ك ا نوع ت ن من أ ن و ا ع الشرك الناقض لمعاني ك ل م ة التوحيد واعتداء سافر على ح ا ك م ي ة الله وتطاول مخذول على خصائص الالوهيه أ ل ل و ه ي ة ف ض عن ا ا ت م ه ا الظلم الفادح على ق ص و ر ا ا ل ذ و وفي وسلم يقول شأن بشري أنه الصحيحين عن النبي كان من كل التكبير لك عمل صلى الله عليه يصلي الليل اللهم الحمد بعد قام إذا أ ن ت قيم السماوات و ا ل أ ر ض ومن فيهن ولك الحمد أ ن ت نور السماوات و ا ل أ ر ض ومن فيهن ولك الحمد أ ن ت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق و ا ل ج ن ة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أ س ل م ت وبك آ م ن ت وعليك توكلت و إ ل ي ك أ ن ب ت وبك خاصمت و إ ل ي ك حاكمت فاغفر لي إ ن ه لا يغفر الذنوب الا انت حاشيه ة البخاري في الصحيح الصحيح ومسلم رقم رقم ر في في و6317 و7385 و7442 و7499 و أ ج أحمد في الجزء الأول صفحة 298 وصفحة 308 من حديث المسند من في الجزء ابن أباس وقال تعالى قل أ غ ي ر الله أ ت خ ذ وليا ف ا ط ر السماوات و ا ل أ ر ض وهو يطعم ولا يطعم وقال تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب وقال أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أشركت عملك ولتكونن وكن قبلك تعالى الله حكما الذي الكتاب مفصلا الله أيها الذين الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين أنزل إليكم إليك لئن ليحبطن عملك بل أبتغي أشركت أعبد أفغير أفغير من من من وقال تعالى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 وذروه ة سنام ذ ا الدين لأولي العجل ا لأولي من ر سنام ل ل ل ل ل ثم خ ي ي محمد و إ ب ر ه ي صلوات ل ل ا هذا وسلامه وسلم وجه عليهم فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال إن الله ا من أنه عن غير فقد ثبت ت إن خ ن ي ي خ ل ل ك م الدين اتخذ إبراهيم خ ي حاشية ينظر تخريجه ل ل ا ا فتح ج في م وأفضل الرسل بعد محمد صلى الله ل بعد ع محمد ه إبراهيم وسلم الصحيح كما ثبت في ع ه أنه قال عن قال البرية خير إ ن ه إ ب ر ا ه ي م ح ا ش ي ة أ خ ر ج ه مسلم في الصحيح رقم مائتين وثلاثمائه وتسع وستين واحمد ح ي د ل في ملته ا ل كانت م أ س ة ح س ن ة في إبراهيم والذين معه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 وقال عن ابراهيم انه مما ت و إلا الذي سيهدي قال عن يا ل يا قوم اني بريء مما تشركون إ ن ي وجهت وجهي للذي فطر السماوات و ا ل أ ر ض حنيفا وما أ ن ا من المشركين وحاجه ق و ه قال أ ت ح ا ج و ن ي في الله وقد هدان و ق ا ل و م ح ب ة الله وتوحيده هو ا ل غ ا ي ة التي فيها صلاح النفس وهو ع ب ا د ة الله وحده لا شريك له فلا صلاح للنفس إ ل ا في ذلك وبدونه تكون فاسده ة و و ولقد رسولا يعبدوا واجتنبوا الطاغوت وقال وجهك دين للدين تبديل الدين الذي اتفقت عليه في حنيفة التي عليها القيم بعثنا أن الناس الإسلام اتفقت الرسل قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله تعالى الله لا الله كل لخلق ذلك أمة فأقم فطرة فطر ولكن أكثر الناس لا يعلمون إليه واتقوه وأقيموا ولا تكونوا الناس لا إليه الصلاة المشركين أكثر يميبين من ف ا ل غ ا ي ة ا ل ح م ي د ة التي بها كمال بني آ د م وسعادتهم ونجاتهم ع ب ا د ة الله وحده وهي حقيقه ة لا ل إ إ لا اله ل وكل من لم يحصل له هذا الإخلاص لم يكن من ه ذ الا ا إ خ ل ص لم أهل من يكن الله ن ج ا ا ة و س ع تعالى ا كما قال ا د ة ل ل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ما يشاء يغفر يشرك ويغفر أن دون به فمن آ م ن ب أ ن الله رب كل شيء وخالقه ولم يعبد الله وحده بحيث يكون الله أ ح ب إ ل ي ه من كل ما سواه و أ خ ش ى عنده من كل ما سواه و أ ر ج ى عنده من كل ما سواه ه الله وبين بعض المخلوقين في الحب بحيث يحبه كما يحب الله ويخشاه كما يخشى الله ويرجوه كما يرجو الله ويدعوه كما يدعو الله فهو يغفره بل بين وبين بعض الحب بحيث يحب المخلقين الشرك الذي لا ل ل من كما كما كما كما مشتك سوى يرجو يدعو في يخشى ا و ل و ك ا ن مع ذ ل ك ع ا في ط ع ا ونكاحه وكان م ه ح ل ي م ا شجاعا ا ن ت ه ى و ق المقيم ا ل ل ع ا ل م رحمه الله تعالى بعد ذكره الشرك في ا ل ر ب و ب ي ة النوع الثاني اهل ا ل إ ش ر ا ك بالله في إ ل ه ي ت ه وهم المقرون ب أ ن ه وحده رب كل شيء ومليكه وخالقه و أ ن ه ربهم ورب آ ب ا ئ ه م ا ل أ و ل ي ن ورب السماوات السبع ورب العرش العظيم وهم مع هذا يعبدون غيره ويعدلون به سواه في ا ل م ح ب ة و ا ل ط ا ع ة والتعظيم وهم الذين اتخذوا من دونه أ ن د ا د ا فهؤلاء لم يوفوا إ ي ا ك نعبد حقه و إ ن كان لهم نصيب من نعبدك لكن ليس لهم نصيب من اياك نعبد المتضمن معنا لا نعبد إلا إ حبا وخوفا ورجاء وطاعة وتعظيمة فإياك نعبد تحقيق لهذا التوحيد نستعين في الإلهية إياك لهذا وإبطال للشرك كما أن إياك تحقيق لتوحيد المستقيم أنعمت قوله الربوبية الذين عليهم وإبطال للشرك به وكذلك قوله اهدنا الصراط اهدنا صراط به فان إ ن ه أهل م ل أهل ت تحقيق و وهم ح ي إياك د ع ب د وإياك وأما هذا ل الإشراك فهم أهل الغضب والضلال فإن فهم ه الانقسام ضروري بحسب انقسامهم في م ع ر ف ة الحق والعمل به ه به وعامل بموجبه وهم أهل به إلى عالم وعامل النعمة وعالم ل معاند وهم أ ه ل الغضب وجاهل به وهم ا ل دار ل و ن و هذا ا ل ا ن ق س ا م إ ن م ا ن ش أ بعد إ ر س ا ل ا ل رسل ف ل و ل ا ا ل رسل لكانوا أ م ة و ا ح د ة فان ق س ا م ه م إ ل ى هذه ا ل أ ق س ا م مستحيل بدون هذه ا ل ر س ا ل ة انتا ه ى و ل م ق ص و د من هذه ا ل م ق د م ة ا ل ع ل م ب أ ن ا ل ت و ح ي د ا ل ذ ي ب ع ث الله به رسول ه غ ر ي ب في ا ل ن ا س جدا و أ ك ث ر ه م لا ي ع ر ف حقيقه ت و لا ي ع ر ف ا ل شركا ل أ ك ب ر ا ل م ن ا ف ي له و غ ا ي ة م ا ع ن د ه م هو أ ن يعرف أ ن الله تعالى ربه وخالقه وخالق جميع المخلوقات ورازقها والمتصرف فيهم وقد عرفت مما سلف أ ن أ ك ث ر ا ل أ م م من أ ع د ا ء الرسل يعرفون ذلك ويقرون به كما أ ق ر به كفار قريش لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهذا مقرر في القرآن أتم تقرير وأما توحيد الإلهية الذي هو مضمون لا إله إلا الله الذي دل عليه القرآن من أوله يعرفونه الإلهية إله الله عليه آخره الذي الذي القرآن لا إلا القرآن فالأكثر لا مقرر أتم من تقرير في دل إلى مع أ ن سور ا ل ق ر آ ن الكريم م ش ح و ن ة ببيانه كقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أ د امدادا ي ح ب و ن ه كحب الله وقوله له ع و ة ل والذين ح ق ي ع و دونه ن من ل ي س ت ج ي ب و ن ل ه م بشيء ب الآية وقوله وقضى ر ك أن لا ت ع ب د و الله إ ا إياه انتهى ا ش إرشاد ر ي ط طالب الأول كتاب ا ل من د ى وله بقية على الشريط الثاني بقية